فعافينا وعفو عنك وما زمحنا وتب عليها اللهم ا músدنا إن انت الافور الرحيم وتب علينا انت الداوب الكريم وأinta darum TOشأ العليم اللهم فرج كربا اللهم فرج اللهم فرج كربا اللهم إنا نستجىונה واضجاه والرؤون من بين العفو الى اخي دول المعاصره اللهم احق وفي وفي كل بلاد المسلمين اللهم احق الدماء المسلمين اللهم احق الدماء المسلمين اللهم طهر بلاد المسلمين وما بطل وما عينا الامم جهل البلا ودرك الشقاف والبسوط التضامر وشماتة الأعداء اللهم حلنا والأمة من تحول نعمة وجاءة نعمة وزوائلها في فيها لكوفة ميحة صفلة اللهم أكفينا والأمة شر مصاجم الآن والأيام وشر بواجة الضر وشر لومتنا حرم ما يعمل الظالمون في يعمل الظالمون في الارض وكرمات يهدي بها ائلمهم وحسناتهم وجوائعهم التجار وجلتنا وتضارب اسم قليلا لوميت وفيتنا توفن الجد وان حيتنا بحينا فضل ان على سيدنا محمد النبي وجميع على الي وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه الكرام المؤمنون نعم طاب التواجد والوصول معكم دعوه اننا خطابه النهارده كمان بالنسبه للخطبه يعني عشان في خطبه في الخطابه نكمل النهارده نص ساعه إن شاء الله هتنومه في ساحة لجاية أربعة ونص لغاية أربعة إن شاء الله هنشرح من كتابه حول مجاح قطير ونص ساحة تانية نقسمها نص المولانا ونص المولانا الحارب عساعد جي جي يصلي يصلي صلى الحمد لله الحمد لله ربنا نصر في الخب كما, كما نصر بالمجيد نحن كنا وقفين عند صفحة 76 عند أثر المسور ابن مخرومة قال قلت لأبي جاهد وكان خال يا خال هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب بنتكلم عن عامل من عوامل نجاح الخطيب هنا وهو حسد خلق هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته فقال والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين فلما وخطه الشيب 56 فلما وخطه الشيب لم يكن اللي يجب قلت يا خال فلما لا تتبعونا ما دم درعيك في محمد ليما بتتبعوك فقال يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنه هاشم الشرف يعني استيادة يا أولاد ياد يا أولاد أي يد خلت ناس يكفرون في صدر الإسلام حبهم للرياسة والسيادة وهي اللي خلت القذافي عنده استعداد يهجل شعب كله لو يفضل هو الوحد على الكرسي وهي اللي بخلي ناس عنده استعداد تموت الآلاء من شعوبه ولا يتنحون عن الرئاسي والله يا أخواننا لو الإنسان من هؤلاء الأولاء مخلص لله ومخلص في عمله لم نصروا فانتوش عايزيني ألف سلام سلام عليكم أنا اللي هي ولا لي مصلحة ولا بسرة ولا منهم أحرص على ليه ده خدمة وأنا مثلا طافح الدم عشان أسعدت وريحت ما انتوش عايزيني سلام عليكم زي إن أبو بكر الصدقان كل جمعة يتنازع من رياسة ودي خلافة خلافة أمه كلها يقول لهم شوفوا لكم خليفة غير حتى ان عمر بن الخطاب قال لي والله لولا اننا نعرفك عرفناك كويس لتهمناك كل اسبوع تقول لنا يخلوني كل اسبوع تقول لنا يخلوني تقولكم غالب غير اللي لازم لي لولا ان احنا عرفتينك كويس لتهمناك يعني بالكلام ده لما دون واحد منهم يا اخواننا عن استعداد يقتل شعب كله ويسلط الشعب على بعض حتى عبدالله صالح ده هو واليمن ده بلد غلبانة والنبي قال الإيمان يماني والحكمة يمانية وقال للأهل اليمن أرقوا قلوباً وألين وأفئدة ويقول أسمعهم بارح بيقول لهم حتى لو هم فيه فتنة, فتنة طائفة حرب أكدية يعني يضرب الصوار والسوال يضربوا فيه لما يصفوا بعض ده اليمن بلد غلاب ده اليمن بلد غلابين ليه تعمل كده فعليه تلاتين سنة اي حد يدي يحكمه خلاص لا, لا يحب الرياضة يقول له ايه ابو جاهل ابو جاهل يقول له المخده ايه يا ابن محمد كان كويس وكنا بنون عليه في الصلاة صادق وامين كيف بعدما وخطه الشري وجاءنا بما جاءنا بيه من خبر لوحده أنا قل عنه كذب وخائم الله ما هو بكذب ولا خائم ولكن الأمر يبني تنافسنا تنازعنا نحن وبنه هاشم الشرق سيادة أطعموا فأطعموا سقوا فسقين أجاروا فأجروا فلما تجاثينا على الركب كنا كفر سيرهان سوينا قالوا منا نبي منا نبي يأتي الوحي من السباق فأنا لنا بهذه نجيب دمين والله لن نتبع محمدا أبدا ليه حريص أنه ما يعيش في الدنيا دي إلا ريس حتى ولو, ولو هيخسر الدين الذي استيقن أنه الحق حتى لو اتبع النبي الذي استيقن أنه لم يبذل أبدا وأمين وصادق عنده استعداد يخسر الرسالة يخسر النبي يخسر دينه يلتزم الباطل ويرد الحق من اجل أن يكون سيدا ما يحبش يبقى تابع لمحمد عايز محمد هو اللي يبقى تابع له ما يحبش يبقى تابع لمحمد وراء غيره عايز يبقى رأس بأي, بأي حين رأس ولو بالباطل ولذان دي بتعلمنا حاجة إن إحنا لازم نطهر صح من قلبنا من العبودية لأي شيء إلا لله ما استعبدنا الشيء أبداً ولا يزلنا فيه لحب بدنيا ولا حب سلطان ولا حب هوا ولا حب امرأة ولا حب شهوات ولا حب مال ولا استعبدنا مال استعبدنا طاعت ربنا ويبقى عندنا استعداد نتنازل عن كل شيء من أجل الله ومن أجل مرضات الله سبحانه وتعالى والله العظيم أنا دايما ندعو يا أخواننا في دعائي أقول له يا ربنا لا عايز أعيش ولا عايز أموت أنا عايز رضاك إنت إن كانت أخذي عندك رضاك خذني إن كانت إبقائي رضاك أبقيني واستخدمني يعني الواحد ما الحمد لله عايزينه يبقى مناش غرض ولا عرض عايزين نبقى مع ربنا عايزين نرضى ربنا عايزين نموت وربنا رضي عنه ملزمناش هلا كده ونعيش في مرضات الله سبحانه وتعالى شفت الدنيا بتعمل في أبناء ايه شفت الدنيا بتعمل في أبناء ايه يقول لك بيت بيت اضربوا اسحف تقدموا بيت بيت زنجة زنجة مش عارف ايه بلد بلد ازع اصحفه اضربه اضربه ده انت فين قول النبي لزوال الدنيا بما فيها اهوى عند الله من قتل مؤمن انت فين من الكلام ده انت فين من... انت فين من ان امرأة دخل في النار في قر في قتلتها لا هي اطعمتها ورثقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض يا مأمهين يقولهم يا مأمهين يا معفنين يقول لهم يا معفنين يا <تصفيق> معفنين يا جبزان <تصفيق> يا مجانين والله هو المجنون يا مجانين لا. طب هما معفنين ده انت عندك اطمم انت في كل لقطة بتطلع فوق طقم جديد طقم شكل ده انت لو فرقت علي الليبيين ع... كل واحد طقم لطقم اللي عندك قضيته ما انت اللي اميتهم ده, ده ليه بيتالت بلد يا اخوانا في البدرون ده عندهم بترول ده انت لما تشوف ليبيا ما فيش العربيات دات ما ديش العربيات دات ده انت عندك بترول يركب شعبك كله برصيد بترول كتير اتحدى يا اخوانا ان مكار بعض الظلم دههم بيد الشعب كله 10% ولا 5% من البترول وبياخد الباقي له ولولاده اتقدم مكان ده بجد وهتشوفوا الفضايح يوم باليوم وهتشوفوا الفضايح يوم باليوم بوترول بمئات الآلاف من المليارات ومفيش عربية حلوة في البلد كلها عربيات دادسون تبص في والبلد هو ده القنوات هو ده تصور هيبيا شوية عربيات دادسون فين العربية الحلوة؟ فين البوترول؟ فين أرزاق الشعب ليه متفقصه ليس السعب؟ ليه السعب؟ ليه؟ السعر؟ ليه؟ المهلي؟ ليه؟ ماملين ليه, ليه؟ ده أرزاقهم، البوترول ده رسقوب ولا البوترول ده جاي من السمم اسمه قزافي ده وشوف الرياسة حب الرياسة حب الرياسة بقولك بيعمل قلب لدرجة ان الواحد اذا حب الرياسة واستعملهم قلبه حب الرياسة بيبعا انه يفني شعبه عن اخره من اجل ان يبقى على الثلس اعوذ بالله نسأل الله عافية اطعموا فاطعموا واطعمنا وسقوا فسقينا واجاروا فاجارنا فلما تجفين على الركض وكنا كفرس يرحان قالوا منا نبيه فان فمت بهذه من اين من بهذه والله لن نتبع محمدا ابدا وقال الله تعالى يسليه ويهون عليه قول اعدائه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون بيقولوا ايه بيقولوا بالكذب هم نفسهم اقروا بالاجماع انه صادق ومع ذلك قالوا تعالوا نشيع على محمد قول أي قول حتى ولو إفت ولو افترع تصد الناس عنه وتفضهم من حوله ويقبلوا عليه حتى قد نعلم أنه لا يحفرونك الذي يقولون ساحب شاهد كاهد مجنون فإنهم لا يكذبونك عرفت أنك صادق وأمين ولا تجد ولكن الظالمين بآيات الله ينهدون ظلم النفس وظلم الحق من صد علم وظلم, وظلم الجحود جهد جهد الله وجهد الحق وجهد الرسالة إيثاراً للهوى وحباً للسيادة ولو بالباطن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبه هنفيش يلا كده الصبر إذا كذبت أصبر إذا أعرض عنك أصبر إذا أزيد أصبر إذا أشخر منك أصبر أفضل مني ومنك حصل له كل هذا وقتك وصبر وربنا قال لي النبي كما صبر أولو العازم من الرسول مفيش أنا الصبر والنصر مع الصبر والعاقبة للمتقين شوية وهتشوف انتقام الله عز من الظالمين لازم هينتقم منهم في الدنيا قبل الأثر في الدنيا قبل الأثر وبعدين تلاقي الواحد منهم في المحنة مجلون فعلا يقول ما يقول الغرب الأولاد المأملين هؤلاء يتبحث بالقاعدة يعني عايز يقول يا غرب تعالى سعيدني على شعب وقتل معايا شعب لتبع حزب القاعد عشان عارفين ان الغرب شايد من حزب القاعد وبعدين لما الغرب بأنه بطل تضرب شعب مرة و الف مرة بطل تضرب شعب ناس متظاهرين بيطلب وحقوم الدون حروم بطل مرة و الف مرة مرضاش يسمع الكلام اموا عليه عشان يضربوه اموا عليه عشان يضربوه قام <تصفيق> قايل ايه قام قايل ايه قام قايل للغرب انتوا عايزين تحتلوا ليبيا عشان النفط وانا هنضم للقاعده وهعمل الجهاد يا <تصفيق> انت انت كنت بتتعبهم منهم قاعد وعايز الغرب يساعدك عليهم دلوقتي بتقول انا هنضم للقاعده وهعمل الجهاد جهاد بس الجهاد ايه والتأتكت الآلاف ظلما وبغيا واحدوانا ايه جهاد هذا جهاد من اجل الله ولا من اجل الشطان الله يقرر ان الواحد يسلم رئابته ومهيت المسلم والله الواحد يقول اللي جاي اقتله لانبسطت اليه يادك لتقتلني ما انا ببسط نياده اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين والله العظيم الواحد يسلم رئابته ويتهيتك ولا يقدر يهيت المسلم. ايه تحملها ازاي دين قلب المسلم ازاي بل يأتي يأتي المسلم ازاي ولا بريء ازاي حتى لو جير مسلم انما القلب عندما يكفر وينافر نفاق عقدي مش نفاق عمل ده نفاق عقدي يدعب اي ادعاءات والكلام بنون نسأل الله العافية ولقد كذبت رسلهم من قبل فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبه ودي انا عايز اقولك لما تكذب من بعض الغوغائية والشغال اوعى يداخلك شيء من اليأس اوعى تتاهم نفسك في كل مرة تتاهم نفسك وتقول العبت هي ليه الناس بتكذبني ممكن يكون العبت المدعوين ودول رسل ما واحد منهم فيه عيد مفيش واحد منه يشك في إخلاصك ومع ذلك كذبه يبقى أنت لما تكذبت إعادة من باب أولى بس عايزك ما تلقاسش ولا يتخلك يأس ولا تبتهم نفسك التهم يقعد بها عن العمل وعن الدعوة قد يكون العيد تمتحوين الرسل كذبه يبقى أنه لما كذب عادة أصبر كما صبر وين فقط ولقد كذبك الرسل من قبلك فصبروا على ان كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا واوذوا مين اللي يؤذوا الرسل رسل الله اوذ يعني لما تؤذى برضه ما تقولش لهواني على الله اذيت ابدا ما بتسعين على الله ولا حاجه لو كنت غالي على ربنا ما كنتش اتبهدلت على طريق يمكن بهدلتك ده هي دليل على أني لك كرامة عند ربنا للرسل يتبهدله أوده، أوده الرسل اللي أوده يبقى أنا ما هو ذا مش معناه أن أنا هين على الله مش معناه أنني مش لالي على ربنا ولا ليه كرامة عند ربنا هذالك سابنا تأذى والبهدي أبدًا أبدًا لسدّة ربنا في الدعوات أنه يبقى فيه تجزيل، يبقى فيه استهزاء، يبقى فيه إعراب ويبقى في صبت في المقابل من الدعاء وجلد على الطريق وإسرار على الصمود ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم في النهاية إن شاء الله العاقبة للمتقين ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين لبقى ما حدش يجيب لك منهج ده المنهج لا مبدل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله مهدش اقترح عليه من مفيش إلا الصبر على طريق الدعوة مهما لقيت من أذى ومهما لقيت من حرب ومهما لقيت من ابطهار واعلم أن العاقبة لك وأن الله ناصره ومؤيده بإذن الله يا رب العالمين وقوله الرسول كان أليا للناس عريكة عريكة يعني إيه؟ يعني سهل دي قريب سهل لين قريب ما تبقاش زي ما بيقوله صعيدي إذا الصدر خلاص حيط حيطة ما تقدرش تخليه الصعيدة لما يصدر كده حيطة قال هقتلي بهايت حتى لو فينبوت يا عم بلاش يا عم سب الحكومة انتقم لها يا عم بلاش حكاية الصقر جيد سب القضاء يخد لك حقا حقك يا ابو ربنا ما خدتش الدنيا انت ها انا مش عايزين الاخلاق دي تمن بها الامه والوطن عايزين المسلم قالوا عليك عليك يعني لي سهل قريب لين سهل قريب عمر بن عبد العزيز كان شيخ الوقت قبل ليه نص ساعه كده أو ساعة كان في قناة الرحمة بيقول أن عمر بن عبد العزيز عانى في مرض موته فبيقول من السم اللي وضعها لي فلان وقال هتوه فجابهوله في مرض موته وقليقة قال له ماذا فعلت قال له وضعت لك السم في يوم كذا وضعت لك السم في يوم كذا فعفى عنه عمر وقال له أغرب ولا تخبر الناس بهذا يعني سهل سهل يعني شوف لما إنسان لا ينتقن لنفسه ولا يقدر لشخص لهذه الدرجة ما شعر لشخصه تمانين راجل عند جبل التنعيم قوم يكرهون النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بهم الصحابه وعفا النبي عنه يعفو ليه لانه جبل على انه لا يقتل نفسه ولا ينتقم لنفسه ربما يغضب اذا توجد بحال الله فشوف بقى ناس تقتل النبي وتمحو اسمه وتطهر الدنيا منه ومع ذلك النبي يعفو عنه صلى الله عليه وسلم قال ينوم لاي قريب بينك وبين حد خصومة واحد يقول لك خلاص يا أنا عائلك أنت اللي تيجي معايا ونصلك أنا قدر عليك أنت أنت راجل قريني راجل لين راجل ساهل لكن ده صعب مش جيد بعيد تعال أنا قدر عليك تعالى نصلك ممكن يجي معايا ويصلكم رغم أنه اللي صاحب حب والتالي اللي بلقان ليل سهل قريب عايزين المسلمين المسلم يبقى ليل سهل قريب ما يبقى ش صلد ما يبقى صعب مجيب لدعوة من دعاه الرسول يعرف قاضي لحاجة من استقضاه الأمة تمسك بيده تمسك بيده يعني تمشي جنبه ومتحط إيده في يده النبي ما صافح امرأة أجنبية قط إنما الأمل تمسك بيده يعني إيه تلزمه فيمشي معها يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم ولا يتركها حتى تفرغ من حاجتها صلى الله عليه وسلم وإذي من حسن الخلق والحلم والأناة وطول الصبر والترغيب في الناس خدمة الناس تحبت تخدم الناس على قد ما تقدر ما تستخدمهمش يستدقلوك إذا تصرروا على راحتك وخدمتك وانت بحاجة إلى هذا لا مانع إنما ما تستخدمهمش ما تحاولش إنك إنت تستخدمهم وما تحاولش إنك إنت ترى لنفسك فضل إن يجب يخدموك لا إنت حط في نفسك إنت إن إنت يجب عليك تخدمهم أبو بكر صديقه وبيعز بعد الخلافة في شوارع المدينة سمع امرأة بت... امرأ بتقول كان أبو بكر بيجي يحلب لنا الساب رأى عجوز من لازل تخدمها يحلب لنا الساب وجيب لنا حاجتنا بالسوح ودلوقت أبو بكر بقى خليفة من يخدمنا قال لها يخدمك سمعها وسمعها يخدمك لخليفة المسلمين وبقى يخدمه سيدنا عمر كذلك، والله ما عسه في المدينة المنورة بليل إلا من أجل أن يكون مكروب واحد في, في, في شدة واحدة في شدة يروح يجيب زوجته ويجيس عده سيدنا عمر رضي الله عنه فالدعية إلى الله هو الذي يخدم الناس ليتألف قلوبهم لا على شخصه إنما ليتألف قلوبهم بحجمته ليردهم إلى الله بذلك كل حاله ربنا اللي أمرني بكده ربنا اللي كلفني إن أنا أخدمكم ربنا سبحانه وتعالى اللي أنا بعمل كده عسى عايز رضى ربنا الناس كده تحب ربنا ربنا اللي بيخليك تخدمنا وانت في المنزلة دي وانت بالجاهدة نعم وانت عايز من كده والله ما يلزمهم للبشرية كلها تقبل أو تعرض والله ما كان يلزمهم إننا عايز رضى ربنا عايز يردهم بالخدمة إلى الله سبحانه وتعالى فكانوا يخدمون الناس ويبذلون للناس من أجل أن يعددوهم لا لأن كرسهم لهم إنما لله سبحانه وتعالى اوعى تشتغل لحساب نفسك والله يتخسر نفسك اوعى تقول درس عشان تصرق وجوه الناس دي والناس يقولون لبقى الشيخ والله ينفردوا عننا اوعى تفرح إذا أقبل خلق كثير أو أعرض خلق كثير يعرف المحاسيب يقول للجنيد ما لك دايما تقول عزلتي أنسي يعني أنا في عزلتي أنسي بالله وأنسي كله في عزلتي ما لك عزلتي أنسي والله يا جنيد لو أقبل علي نصف الخلق ما قانست به ولو أعرض عن النصف الآخر ما استوحشت لبعدهم يعني عايدي أولد أونسي كله بالله الناس تقبل الناس تعرض الناس تكتر الناس تقل يؤتى بالنابل بالنابل يوم القيامة وليس معه إلا رجل واحد ويؤتى بالنابل وليس معه أحد ربنا مش يديك أجل على حسب الكلة أو الكثرة ربنا يديك أجل على حسب تأديةك للواجب إخلاصا إن أديت الواجب مخلص ربنا يديك الأجر كامل أقبل الناس أو وكان جابر لقلب من سأله لا يحرمه ولا يردوه خائبا لو ما كانش عنده يعدوا بالحية يدروا الأمل ويعدوا بالخير كان عنده يقضي حاجته على التون مستيقن من رزق الله على البيت واحد يستعينوا في عقيقة بعدوا العائشة وقال لها ادينوا له سلت الدقيق اللي في البيت وما في البيت سواها سلت الدقيق اللي في البيت استعين بها على العقيقة وما في البيت سواها يدّله سَلَت الدَّاْخَيقِ اللي في البيت ما فيه في البيت غير أواسف عنده يقين إن ربنا هيخلُف عنده يقين إن ربنا مش هيثيبه عنده يقين إن ربنا هيرزم عنده يقين إن ربنا هيرزم والله العظيم ياżyم يا فنو أن أقول الكلام ده على سبيل لاستناء على النفس النفس في الجذب إنما على سبيل والله العظم والله كان يجيني أحياناً غلاباً يسألوني مالي أقوم عطيه وأحياناً يجيني لحد غلابان مع معيش أستلف وادينه مرة استلفت وديتني مسكين ويطلب مني فلوس ورحت الكلية تاني يوم وفي مش بطق ادي فلوس ابدا في الخزين ليه بتجيلي ده فلوس في الخزين والله العظيم وبعدها ارفت عند الزهري انه كان يقترض وينفق على المساكين يعني ياخد من الناس قرض سلفه ويعطي المساكين ويعذل عليه انه يقول ما معنديش على أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يخلصك ليس بقولك كده عشان ترهق نفسك إنما بقولك لما الإنسان بيعمل أي عمل هو عنده يقين في ربنا إن ربنا هيخلف عليه وهيرزقه ومش يتركه ولا يتخل عنه بتجد ربنا معاه وأنا عنده ظني عبده والأحوال دي بتزيدك يقين في الله من أم أين بالله آمنا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله, الله حي الله, الله سبحانه وتعالى رقيب الله مطلع الله علم بالخال زيدك يقين في الله إن في رب لا تغيب عن عينه ولا عن سمعه وبصر الله عظيم لأنت ولا كل من تلكون سبحانه وتعالى عامل ربنا يبقى دايما عامل ربنا وعمل ربنا يعني يفيد بعد عن معاملة الناس يبقى قلبك مع الله إيدك مع الناس وقلبك مش مع الناس والله مفيدهم حاجة قلبك مع ربنا وبتعامل ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أصحابه منه أمرا رافقهم عليه رافق بهم يعني وسعى في قضاء حاجاتهم وتابعهم فيه وإن عزم على أمر لم يستبد دونهم حتى لو عزم على الأمر نزول الله نعم لم يستبد فيش ديكتورية مفيش استبداد مفيش غرور إنما فيش شورة بل يشاورهم يشاورهم في الحمر يلا عشان تفعل يشاورهم في الحمر دشاور ده تواضع ماشي وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبصت بقى عائلك تطلع بقى المنبر دلوقتي إن شاء الله وتمسحني أنا اللي كنت بأتكلم أبنك تمسحني بقى بأسكيكة كده قدوا بتطربنا استعضر النية استعضر النية يا أخواني دائماً أبن الفوت بقى تتجأر لله بالدعاها والضراع بل يا ربي اتباني هديني سبتني سبت قلبي وقدمي سبحانك اللهم أنت حسن دراعة لها أثر كبير جدا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديده نعوذ بالله تعالى من شذور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فالو مضيل له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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون فإن موضعنا اليوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتسديده ورعايته سيكون بعنوان الظلم أو عن كبيرة وهي الظلم من أعظم الكباري وهذه الكبيرة إنما أردت أن أتكلم عنها لما عشناه أيها الإخوة المسلمون من زمن مضى رأينا فيه أنواع عظيمة من الظلم يقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر ليوم تشتص فيه الأبصار مُطْعِينٍ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَجِعُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَذِرِ الناس يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ رُسُلَ فَأَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ وقد مكر ومكره وعند الله مكرههم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل ابو ذر رضي الله تعالى عنه الحديث الذي يرويه النبي عن رب العزه سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم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 يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يمنن الا نفسك فاعلموا اخوه الاسلام ان عاقبه الظلم وخيمه وان لكل ظالم نهايه وقد ترلعنا اخوه الاسلام ونتلو في كتاب الله ليلا نهار ايات نتلوها عن الظلمه والصالمين وكذلك نرى في هذه الايام آيات أرانا الله عز وجل هذه الآيات في الظلمة الذين أزلوا الأمة وأكلوا أموال الأمة وسفكوا دماء الأمة واستزلوا الأمة فآرانا الله عز وجل فيهم آية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرضيه أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتكرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المُفلِسَ من أُمَّتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ويأتي وقد شكَمَ هذا وضربَ هذا وسفكَ دمَ هذا وأكلَ مالَ هذا فيُعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح على وجهه في النار ويروي سهل بن سعد بن الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما لي أستعمِع الرجل منكم على ما ولانِ الله عز وجلًّا؟ فيأتي ويقول هذا لكم وهذا الأُهدي إليه أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه؟ فرأى هل تأتيه هديته إن كان صادقًا؟ والله والذي نفسي بيده إن من أخذ شيئاً بغير حقه سيأتين يوم القيامة وهو يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بطرة لها خوار أو شاكنتي عرض إخوة الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ فقلوا الخطائين التواهون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكن الحمد لله الذي كان بعجانه خبيرا بصير وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا والصلاة والسلام على من بعته ربه لاحيا ومبشرا ونديرا وداعياً الله بإذنه وزراجاً منيراً وعلى آله وصحبه وسل تسليماً كثيراً أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مصدمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن كان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح عليه ثم طرح على وجهه في النار والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أختم إخوة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر يخاطب الأمة ويحاول أن يُحيي في الأمة الضمير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض حبما أن يكون عنده أسلوب في عرض المسألة ويستطيع أن يمر من بين يده القاضي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل ان يكون بعضكم الحن بحجته من بعض فاحكم له بما سمع فمن حكمت له من حق فيه شيء فلا ياخذ فانما اقطع له قطعه من النار فلا ياخذها النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يخاطب الأمة ويحيي فيها الضمير حتى يرجع الانسان الى ربه وحتى يتقي انسان ربه وحتى يخاف كل جبار لأنه سيُعرض على الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحدٍ إلا وسيُكلمه ربُّه ليس بينه وبينه تُرجُمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدَّم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقُنُوا النار ولو بشرق طمرًا إخوة الإسلام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من قشيتك ما تحول به بيننا وبين ماصيك ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحوّن بها علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأغصارنا وخوتنا ما أحيتنا واجعله الوارثة منا واجعل صغرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر مننا ولا مبلغ علمنا واللهم أغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا واحتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لفلك ما شاء الله لقوة إلا بالله ممتاز ممتاز والله نبرح اللوة القوية وفاحية وجرأة من حاجة سماه هو إبن حاجة هو جوائز جدا لو عقد الناس سماهت ما تعرفت تقول لاز مش تعتبر الجمهور ده كانهم شوية بالالين تخف منهم قبل الغراب <تصفيق> <تصفيق> وانا اقوله تخف الجمهور ابدا ده رهيب الجمهور ده عارف جنبه بارك الله وفيه هو فيه بس ايه فيه في العرض <تصفيق> كويس كويس احنا لازم نطمن برده <تصفيق> فيه في الأول أنت قلت إيه فيه في الأول أنت قلت إيه موضوعي اليوم إن شاء الله بتوفيق الله وتسديده ورعايته وعونه وإزاير أنت كمان لو كنت لقيت حاجة عندك كنت جبتاه التطويل ده تطويل ده منثي ما قبله وعدم رفضه بما بعده انت بتوفيق اللي يكفر وتنقل بقى عن انت عايز تتكلم فيه او بتوفيق اللي هو عوض يبقى اثنين انما بقى كل ما تلاقي عندك متراضفات تديها تديها دي يعني ما بتبقاش البلاغة هي علماء قالوا البلاغة هي الإجاز. يبقى كلامك بليد كل ما يكون كلامك موجد يبقى بليد كلمات قليلة لكن معانيها ايه فيه. إنما الكسار المتراضفات ده مش مقطع نمر الزنين ده يقول إيه استكسوني أكسيكو من اللي بيقول ربنا الرفع, الرفع في المتح أولى من الكسر ما دي كلمة زي كده الرفع أي في المتح أولى من الكسر الكسر خفض وربنا اللي هيكسو يبقى استكسوني أكسوكم إن الرفع الضم هنا, هنا أولى في المدح الرفع أولى في المدح من الكسب ما دي كلمة تختار أنصبها ولا خفضها ولا رفعها ده ضمها شايف المقام مقامات اللي هيكسرك بنا استكسوني أكسوكم يبقى مقام مقامات الرفع أولى رفع ترفع الإنسان لأن ربنا اللي يكذب يرقعه أولى من النصر وأولى من الحفظ أنت بتقول من بين يخرج من بين يدي القاضي مين دي بتعمل إيه هنا من بين من حرف جار تكسر يعني رجل اللي بعدها من بين يدي القاضي بس برك الله بلاك ماشاء الله والله يمداد رغم الملحوظات الثلاثه دول الخطبه تاخد امتياز يلا يا سيدنا ده مالك خيف كده <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته ان الملك نحمده ونستعين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 وأشهد أن نبينا وعظيمنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله جل وعلا بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك وعلى آلك وصحبك وسلم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 ان كل انسان خلقه الله جل وعلا من نبي آدم عليه السلام الى يوم القيامه يتمنى ان يكون فائزا دائما ويسعى ويجتهد لهذا الفوز اذا ظن ان هذا الفوز سيكون فوزا عظيما سيكون فوزا عظيما ولا يختلف اثنان من هذه الأمة على أن أعظم فوز هو الخوز بالجنة فكيف نفوز بالجنة؟ فأيابنا أيها الأحبة نرجع إلى كتاب ربنا جل وعلا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم نبحث سويا عن إجابة لهذا السؤال كيف نفوز بالجنة؟ كيف نفوز بالجنة ونبدأ بالذي هو خير قول ربنا جل وعلا ها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تزري من تحت الأنهار خالقين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الصادقون لهم الجنة هذا يوم أي يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين ستقوم ماذا اعددت للصادقين يا رب لهم جنات تجري من تحتها الأمهار كم عمن سيعيشون في الجنه خالدين فيها أبدا خالدين فيها ابدا والاعظم من ذلك رضا المولى سبحانه وتعالى على الصادقين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الصدق ايها الاحبه سببا رئيسيا للفوز بالجنه سببا رئيسيا لدخول الجنه فالصدق هو الطريق القويم الذي من لم يسري عليه الذي لم يسري عليه فهو من الهالكين المنقطعين الصدق تميز به تميز به بين اهل الايمان وار اهل النفاق الصدق ايها الاحبه الكرام اساس بناء الدين الصدق هو درجه داليه لدرجه النبوه التي هي اعلى الدرجات ولذا أمر المولى سبحانه وتعالى عباده من أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اضطقوا الله وكونوا مع الصادقين من هم, من هم الصادقون الذين وصفهم المولى سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم إنهم الأنبياء الأطهار قال ربي جل وعلى عنهم في كتابه العزيز واثكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال سبحانه واثكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدي وكان رسولا نبيا وقال سبحانه وتعالى واثكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال سبحانه وتعالى عمن ملك ربع جمال الكون الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كرمه من عجائب كثير ولم يكن من النساء الا قط منهن مغيب بنت عمران وصفح المولى سبحانه وتعالى بالصد فقال في كتابه سبحانه ومريم بن ذا عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من وصدقت وصدَّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القاندين ونُودي على النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي, ابن النبي يوسف أيها الصدِّين ومن المعلوم لدينا جميعًا أيها الإخوة الأحباب من الكبير إلى الصغير ومن الصغير إلى الكبير أن الصدق كان صفة ملازمة لحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم فرقب من قبل الأعداء قبل الأحباب بالصادق الأمين ولذلك كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أمه الحبيب الميمونه على أن يغرس فيهم وفي نفوسهم هذا الخلق العظيم ألا وهو خلق الصدق فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق لماذا يا رسول الله فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزاب الرجل يصدق ويضحن الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذّر صلى الله عليه وسلم من صفةٍ زميمة وهي عدس الصدر ألا وهي الكذب فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب